وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا وصلوا 119. والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يقصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد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 فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميد يصهر به ما في بطولهم والجلود ولهم مقامع من حديد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 114. بطالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير